لما قلبي وضاعت مني انفاسي عيوني ما هي عيوني عمتها قوت حساسي لما اهتغرت عاش قلبي وضاعت أصدت مشهد هباجي، أصدت مشهد هباجي، أصدت مشهد هباجي، أصدت مشهد هباجي. من من اللي وقف الصورة وخلها على طفا، من اللي سلمه روحه يحركها على كفا. يوقب اشواقي اصد و مشى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 أشهد أحباقي اخر امل عندي مثل ما جت صدفة تكمل خيرها فيني وقلبي يكتمل نصفا Asettu mashadaa vaki, asetu mashadaa vaki,